بكت <تصفيق> عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي, على ذنبي, على ذنبي على ذنبي بكت عيني بكت عيني بكت على ذنبي بكت على ذنبي على ذنبي بكت على بكت عيني على ذنبي وما لقيت من كربي بكت عيني على ذنبي وما لقيت من كربي فيا ذلي فيا ذلي فيا ذلي ويا خجلي فيا ذلي،, فيا ذلي فيا ذلي فيا ذلي ويا خجلي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي ام استحيي تعصيني ولا تَخْشَى مِنَ العتب أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب عن خلقي فِي في الهوى قربي وتخفي عن خلقي وتأفى في الهوى قربي فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضى الرب فتب مما جنيت عسى تعود بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني